la de ses <laughs> After the second announcement. على محمد واله الطيبين الطاهرين ومعنى كونه مقتضيا لاحدهما ان العنوان ليس في حج ذاته متصفا به بل بتوسط عنوان اخر ولكنه لو خلي وصدعه وكان جاكلاً تحت العنوان الحسن انتعينا في الضبط الماضي من بيان هذا النصر من. من بيان نحن الحوصل والقبح للمعنى الثامن أولاً كل النزاع بين الأشاعر والعجبية إنما يتنازعون في الحس والقرب النزاع ليست المعنى الأول من الحس والقرب في معنى الخمر والنصر ولكن المعنى الثاني في معنى الملاحم والمنافرة إنما نزاعهم في المعنى الثالث فقط وهو ما ينذر فعله أو ينذر سفره حينما يتنازعون يتنازعون في هذا. الأشاعرات يقولون ليس للحف ليس للعاقل أن يدرك هذه الأمور أن يدرك الحسن بمعنى النجاج والدان الحسن بمعنى ينبغي فعله وليس له أن يدرك القبح بمعنى الذن بمعنى ينبغي فعله هذا ليس من مشؤول العاقل انما الشارع هو الذي يقول هذا يفعل وهذا لا هذا راي الاشاعه وراي العدليه يقول لا العاقل له ان يحكم لان هذا حسن وهذا قبيح بالمعنى الثالث مجئ الدهن وقلنا سابقا المقصود من حكم العاقل هذه عباره موزنه المقصود من ان العاقل يحكم يعني يعني يدرك فقط ليس معنى يحكم يعني يبعث ويزجر التفته نصير العباره عباره موزنه المقصود من ان العاقل يحكم يعني يدرك يدرك أن هذا الشيء حسن فقط أن الله يبعث أو يذجر هذا من خصوصيات الشارع وليس من خصوصيات العقل فقلنا أيضا أن الحاكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث هو العقل, العقل العملي وليس العقل النظري لأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث مما ينبغي أن يعمل والذي ينبغي أن يعمل أو لا يعمل من مخصصات العقل العاملي لأن النظر كما عرفناهما طالقا قلنا النظر يُدرس أن هذا الشيء يُعلن أو لا يُعمل أما يعمل أو لا يعمل العقل النظري لا يُدرس هذه الأمور وإنما هذا الإدراف بالعمل وعدم العمل من مخصصات العقل العاملي هذا واضح هذا المقدار أنا إنما أعيد لأهميته وحتى لا يحصل اللب عندكم في دروس قادمه حتى لا يحصل اللب خذ هذا أول وتكلمنا فيما عن معنى الحوص والفرح بالمعنى الثالث سر قلنا مرة يكون العظم يكون الحفل والقبش مرة يكون الفعل علّة بس النوال هذا. عشان هارتك مرة يكون الفعل علّة تانّة بالحفل بالحفل أو بالقبش علّة تانّة يعني العنوار الفعل في حد ذاته بنفسه لو نظرنا إلى الهي كالعضل مثلا أو الظلم لو نظرنا إلى العادي لوجدنا وجدنا أن العدل بنفسه بنفسه يعني ماذا؟ دون أن يندرج تحت عنوان آخر لأصل العادي أصل الظلم في حسن هذا ما معنى؟ معنى الحصن والقبح الذاتي ذاتي يعني ماذا؟ ما يكون عنوان بنفسه علة طامة علة فما يعني ماذا؟ من دون اندراجه تحت عنوان آخر ما يكون فعل في حد ذاته في حد نفسه الا كان للحكم للحكم أو للحكم للحكم إذا كان الفعل في حد نفسي الا كان دون الزراجين يعني لا يحتاج إلى ذلك وقفت عنوان آخر حتى نحكم عليه بالحكم غيركم إذا كان منه كان للحكم بالحكم غيركم هذا الحصن والقبح هنا يسمى بالخص والقبح بالخص والقبح ذاتيين ماذا؟ هذا واضح؟ هذا واضح؟ رح يجينا بحصن فلتفئ الآن فلتفكوا أنا إنما وعظ أستأذين المرطب الآخر فلتفكوا ما الحصن والقبح الذاتيين ما هو ما يكون من فعله بنفسه بحد ذاته حد ذاته يعني النجوم توصف عنوان آخر هذا معنى في حد ذاته ما يكون الفعل في حد ذاته علة صار مثال ذي أحسن ذي أحسن والطبع مثاله العدل والعدل العدل بيجا مثلا الأفضل والظلم هذا واضح أن والقبح القبح الذاتي واضح هذا واضح وقلنا عندما قسموا قبح عربي لا يمين شنو معنى العربي قسموا قبح عربي قلنا ما لا يكون عندكان ما لا يكون عندكان وإنما يكون فيه اختبار اقتبار وبيّننا في الدرجة الناضي معنى الاقتبار معنى الاقتبار الاقتبار يعني ان يكون الفعل لو كني وطبعه هذا معنى الاقتبار لو كني وطبعه لن درجه تحت الحفظ او القبح ما يكون هذا معنى الاقتبار ما يكون فعله لو خلي وطبعه لن درج تحت اموال الحسن او القبح ولكن لوجود مانع قلنا اخذك الماضي لوجود مانع يمنع من الحكم بالحسن او القبح هذا معنى ما فيه ليس جعل ثانية لأن العدة ثانية حتى تتحقق في الخارج وتتعرف عنها تؤثر وأثرها تحترج إلى توقف المدرس قلنا أخبرتنا أن يكون الشيء فيه القابلية على التضاء التضاءع القابلية يعني التعزاب هذا واحد أن لا يقوم هنا مامل يمنع من التغذير والثالث حصول الشر يعني انتباط الثلاثة حصول ثماث بينا بين بينا بينا الأمر فالنار إلا تكون عند تاربنا من رحلة إذا توفر فيها من الأمور الثلاث أن يكون فيها قابلية واستعداد هذا معنى قدار قابلية واستعداد هذه الحصول يعملها وجود والشيء الثاني ان لا يمنع مانع من ان تؤثر النار اثرها فاذا كانت هناك رطوبه الرطوبه مانعه يستحمل والثالث ان يحصل الشرط والشرط هو ان يحصل هناك قضاه بين النار وبين الشيء المراد حرقه هذا واضح ومثلنا بمثال كثير حتى تقطع قلنا لا بد تكون فيها قابلية القطر وأن لا يكون مانع وأن يغضر الشاكور الفثن الثاني الحسن والقبح العربيان ما يكون الفعل في حق ذاته في حق ذاته لا تقل لا تقل يوجد ومثلنا بمثال قلنا تعظيم المؤمن في حد نفسه لو قلنا أبعث حسنين أو لا لكن يبدو المانع سيتحول صحيح؟ لا يكون حسناً هذا المانع قد هذ يكون احترام المؤمن فيه إهارة المؤمن المتاحة إذا كان هكذا فإهارة في المؤمن فلنع من جعل هذا التعظيم حسنًا هذا هو أن التعظيم لو ظل وطبعه ينبغي لكن لوجود مانع يمنع من التأثير هل هذا يسمى بالحسن والقلق عربي يعني لماذا عربيا؟ لأن ليس ليسا أنت هذا المتجر واضح في المستامل هذا واضح في المستامل القطم ما لا يكون هل تائم في ولا يكون فيه قابل يعني ليس فيه السبار وإنما حسب دراجه تحت العنوان حسب يندرج تحت عنوان حسن ويكون حسن حسنا ونفس الفعل لا تحت عنوان قبيح فيكون قبيح فما سلم تاثر المباحات الشريه اكثرها من هذا القبيح هذه الاختراعات احيانا ما هذه طريقه النوم احيانا شرب الماء احيانا ان نمشي في الطريق احيانا هذه امور كلها فضاحه لا في اندراجها حسب حسبا قد ينزل تحف عنوان حسن فيكون المشي حسن والعصف بالعصف مثلاً قد أمشي في الطريق لغيره صحيح قد أمشي في قد أمشي في الطريق لدفع أمور قد أمشي في الطريق لأخذ حاجة نور أنا أقول شيء حسن, حسن ليس المشي في حد ذاته لا حسن ولا قبيح لكن هو مجرد تحت أنوار حسن، فصرم المشي حسن. وقد يكون المشي في الطريق، قد يكون لابيع مهمل، قد يكون للبحث عن مشكلة، قد يكون لاستغلال الله، قد يكون للتخفيف السرقة، وقد يكون وقد يكون وقد يكون من العناوين القبيحه فيكون المشي فنون. أما المشي في ذاته، لا حسن لا وعلي الصيام، وكذلك هذه الراحة، وكذلك شرب الماء إن كان إنقاذ النفس وحسن ان إن كان يضر بالنفس هو هذه الأمور الثلاثة واضحة أكيد. شيخ. واضحة أكيد شيخنا. واضحة الأمور. بعدنا أيه. هاي أو هاي في الحصن والبطور معاً يعني تخرج عريم مخافجة شفوحنا في كل بحث ده نطرق نطرق في كل بحث نطرق بطور أولان أعرض من القص والذكر، أعرض من هذا السؤال قبل الملاحظة. صحيح ثلاث معا. حسن وقبح النعنال كمال والنهر. حسن وقبح النعنال ولا أموال مناصرة. حسن وقبح النعنال مخرج ذهب. خبرذن أول والثاني لا خلاص فيهما بين الأشاعر والعديم. الكل متفق. إنما في الأفورة في القص. الثالث وقبح القص النعنال نجح. فأخرجنا القصنين الأول ثم جئنا وتحدثنا عن أسباب حكم العقلي قلنا هذا قلنا المبرك بالحسن والقبح بالمحصائف أي عقل؟ العقل العملي فأخرجنا العقل نبري كأن العقل النبري وظيفته إقراف الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني فقال العقل نظري بقى معنى العمل فهو الحاسم بينضغي أولاً بياندخي. ثم قلنا معنى حكم العقل ليس البعث ليس البعث هذي يأتي سؤال الانتحان هذي يأتي سؤال الانتحان حكم العقل والخطن والخطن معناه البعث والبذل هذا صحيح لكل هذا غلط إلى معنى حكم العقل هو إدراك المتفضل تدلون بهذا الكلام نرفع مشكله بين الأحبار والأصول كان مجلس الأحبار الأصولي الأحبار يستهم الأصولي. يقول, الأصولي يقول الأصولي يقول العقل يحكم يحكم باي معنى؟ بمعنى يأمر ويذجر إذا كان يأمر ويذجر أصبح في بطاق السلمة في مصار الكتاب وهذا العقل إذا العقل يأمر يزر يبعث ينهى الذي ينهى هو الشعر لو كتاب لو سنعه لو وليه لو وليه إذ قلنا العقل أيضا يأمر فأصبح في مصاف الكتاب نرفع لا فعل العقل فقط يدر إذا درس العقل خصنا الشيء أو قب الشيء الذي يحكم على ذلك هذا ماضي واضح المقدار فالحاكم ينبغي أو لا ينبغي هو العقل العملي ثم قلنا العقل العملي لا يحكم اعتبار ذكرنا ثلث اعتبار قد يحكم العقل قد يحكم العقل العملي على الحقوروب يحكم لأن اخلاق الناس جرت وقد يحكم لأن عاطفة الناس جرت قلنا هذه الأمور خرجناها لأننا الشارع معصوم صحيح؟ الشارع معصوم والعاقل ايضا يفترض أن يكون ايضا معصوم فلا ينفعل مع الامور للعاقمة ولا للعاقمة ولا للأسلام يبقى عندنا أن العقل عمل إنما يحكم بالحسن والقبط إنما يحكم بالحسن والقبط لأنه حكم بالكمال أو, أو بالمناسب وقلنا هذا على قسمين إما يحكم العقل بالكمال والأولاء والنصر في قضية جزئية خارجية قلنا هذه منطق العقل قلنا الوهد أو الخيال أو العقل في العقل. لكن قد يحكم العقل بالكمال والنقل أرض العلاء أمولنا كل كشغية هنا هذا محل هذا ألف من هذا الاستبابان أعثم من هذا بحث قليل جدا اول مره الى اخر دفع هذا واضح إلى هنا انتهينا ان نجيله دليل الطرفين من اجل الى عرض نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين نزاع وين انما الحسن والقبح اذى في الزين فقط وفقط ما في احتضار اذى <تصفيق> لو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلام زيد من الناس أثر او أذلك الله زر أو أختار أو لا او أو خلفهم منه إذا أمنا علي الحكم في إيهان او لا؟ لا نهلقون نعا هذا كذبتنا بين الناس نبينه أو لا لكن مع ذلك لا أستمي هذا العز لا أستمي هذا ان العدل لا لا مو عدل لا لا لا اقل العدل, بيننا تزود العدل حسن الصودة حسن الصودة. الصودة. الصودة بين الذات اذا تزوج الانسان زوجتين العدل بينهما حسن افضل حسن افضل وان كانت في بين الزوجتين لا يداه لكن لو حدث بخلاف فز عنوان الله الصعب للمهم اذا كان في اتهام لاخر فلا يكون فضل نعم في العالم ليس الى تامع الله في التعضيل لا ليس تامع وإنما يكون ثامن إذا تفعل مالح إستطاعها هذا تطوير ما ماذا هذا المفضل انتهينا عن ذلك إذا شفنا مبارس إذا أوعيد مرسالة لا الفرق بينهما أن العالم بذلك في حسن وهذا جزاك أما في التعضيل ليس جدا في السعظين حسناً إذا إذا لم تكن فيه ما هي جرّب العقول لكم في هذا المطلب ذاكيبتين فقط جنّعوا بوحدكم لا، جنّعوا هذا مطر مثلاً هي من هنا وفي الأحقار بل حتى في صالح يمر أيضاً والخارج يمر حتى في دقيقة واحده يجب جربوا جميعهم في عقلتك إذا عندك إشكال فرموة في البحر. احصر البحث فقط في القصن والقبع للمعنى الثالث فقط فقط ثلثة بحياتك وهي المعنى الثالث احصروا في سبزاتي في المجال تكون جاء الأبيع ماضي واضح فالنزاع أشعر العجلي في القصة والقبح بالمعنى الثالث وبالمعنى الثالث بالمعنى الأول بعض الذاتي فقط خرجوا القضاء عن العربي وخرجوا ما لا إلي يتقل القضاء واضح مطلبنا أين الألم؟ نقطة النزاع واضحة أين؟ خلق إذا هذا التفت فالنزاع في القصة والقبح بالمعنى الثالث ما يكون الفعل فيه عند تامنة من الحصن والفعل من الحصن والفعل شو بدأنا أقول أين تامنة؟ أين تامنة؟ ماذا معنى تامنة عندنا أين تامنة للمعنى الثلاثة؟ للمعنى المنطقة؟ لا مقصودنا هنا بالعلة بالعلّية تامنة هنا في الحسن والقوش ما يكون الفعل فيهما إلا تامنا ليس بالمعنى الفلسفي. المعنى السلطفية. الشيء يكون إلا تامنا يعني, يعني يعني يؤثر ويوجد ذلك ويؤمن الله تحكي في المعنى الثلثفي أن العلة توجد توجد وجوداً تكوينياً النار تكوينياً توجد إحراراً والذسر حراراً تكوينياً نحن حينما نقول هنا في ذحتنا حينما نقول الفعل يكون علاً سامة ليس هذا المقصود ليس هذا هو المقصود ليس المقصود أن الفعل بنفسه يوجد فالأفعال واضح بديهي لا الأفعال لا قدرة لها في التأثير في الإجاز التكويني لا لا لا نحن حينما نقول أن الفعل يكون إلا كاملة لنا غاضب مقصود معها مو مقصودنا لعلمين معنى الإيشان التكوين النار والإحرار كالتفكين والقصر ليس هذا المقصود لا لا نحن نقصد هنا نقصد هنا أن الفعل في حد ذاته يكون أن تكون التعجيلة أن الفعل في حد ذاته يكون يكون عله لحكم أخرى بالزمن. احتساب تكاليفه ولا؟ مشايخنا الناس ما لهم يحتاج يحتساب الأمر أولا. شوف ألف، هل لها معنى لا؟ على ماذا؟ معنى أنا ما أقول. بمعنى أن الشيء يوجد. يوجذر تطير هنا ما قلنا عند ثامن الحارق يحمل نار فوق للحارق ايضا النار النار نقول عل يعني شنو يعني توجد هذا ما يعني توجد تخلق الاحراق تخلق الدفء تخلق الصدوق هذا واضح هذا نعرف ان الفلسفه هي ايجاره تاثير تكليمي هنا حينما نقول الفعل يكون بذاته عله تامه يظهر المخلوق ذاك وانما نقول بمعنى أي أي ان الفعل يكون الفعل يعني العادي يكون تمام الموضوع لحكم الثقلة بالحكم الثقلة ما أدري واضح تنامي لمعنى آخر لمعنى آخر وأسهل نفس السؤال العاقل متى يحكم بأن العدل حسن وان نبوض وقبيح على السؤال متى يخفر العاقل بحسن العدل وحب فرده؟ إذا؟ ما ليس إذا كان العدل فقط وإذا كان العدل وإنما إذا أدرته عاقل أو العاقل إذا أدرته إذا أدرته الحسن ما أدريد؟ العاقل يحكم اذا ادرك شوفه فيكون الحسن، فيكون الحسن ممكن تصيري ايلمه طامه اذا طول يوم يعني كل هذا اللي اقوم استسلم بس تمنى الشغل بس قال خاص خلي ما م... لا. لا. لتف... من السبب من السبب، لكن ليس العدل بذاته عند نفعل الاسير لا، العدل عين لتصو العدل وجوده إذا تصوره العقل. فشوف، إذا قلنا العدل حسن، العدل موضوع، وحسن في المنطق ما محمود واضح. العدل موضوع العدل يوحى تنظر هذه القبريجة فيها موضوع ومصنوع الموضوع وهو العلم الموضوع العلم تطور الموضوع حلم لثبوت المحمول المحمول هذا. موضوع؟ العلم هذه الكتاب. من لتبوط المخلوق. لتبوط المخلوق. فده هنا عندنا قضيه مكون من موضوع ومفهوم الموضوع, الموضوع, الموضوع, تصور الموضوع هل علم هل مفهوم علم الموضوع تطور الموضوع تطوره في قبل العامل سيتبعه اتين تطوره يكون هذا التطور اين يثبوت المحصل سيقوم تطور لحظه هذا تقريباً على العديد؟ حسناً هذا العديد؟ هذا العديد؟ موضوع حسناً هذا العديد؟ شاهدوا، هذا موجوده يصير أن تقوم بجمعها لا، على أو العاقل حتى يحكم يحتاج أن انك تتعلم انك تتعلم انك هو الموضوع تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم اعلموا لديكم عندنا طامه في الذوق ليس الا طامه للحكم الا من ضار علميه الموضوع, الموضوع, الموضوع في الموضوع مقبول معناه تطور الموضوع يقول ان للحكم عليه به فقال علميه الموضوع في الذوق دار انتو السياسيه تطورت اشكاليه جديده خطوات مهمه واكثر من ايها ظهر عن العراق في عام ذهن وخارج وكتب ولد في ممتلاء قال هذا عوده من جلد جلد تتطور اما انا تخطر من خارج تطورتنا اما يخطر انت تخطر نعم في ذهني احتاج تطور هذا الكلام هنا حينما نقول ان العدل بنفسه عله عله إلا نقصد على القسم والطوح الثالث لكن نحن العلا هنا ليس من نحن الإجاز التطوير هذا المطلق وإذا هذا المجمع السبيل لأننا سفريت المجمع لا مصر هنا المطول هنا المطلق على تطور تطور الموضوع الأذى لحظور محتوى يعني إلا لحكم العاقل او للعاقل مع الشكلة العاقل إلا لحكم العاقل لتطور تطور عن طريق تطور العلم أذى هو تطور الموضوع لحكم العاقل هذا هو المقصود من العللية هنا ليس لعنى التأثير والإيجاد وإنما قلناها أن الفعل هو تمام الموضوع, في هذا الفعل تمام الموضوع من أو فقط في هذا المبنى الفعل تمام المورح من أفضل بالحسنة أو الأفضل فقط في غير المنزل ما أجل اذا إذن بين فرق هذه العللية في معنى هنا العلميه هنا بمعنى ان الفعل هو تمام الموضوع شبهه هنا في الامتحان بمعنى هنا بمعنى ان الفعل هو تمام او لحكم العقلاء با للحكم ما العبارة ويعيدها الا كان كثير كثير هذه هذه الفردة للتاثير التقليدي اظن ان في الاثم والقدر الذاتي يقتض لا يقتض بها ان نفعل لا أن لا أن الا الفعل هو فاعله الموضوع لحكم لحكم العقلاء بالحق تمام بعض الموضوعات لحكم العقلاء بالحق عند مسلم حكم لحكم العقلاء بالفجود وليس من عن الإجابة والتأثير التكويني فانه هو غير ضار امن الافعال لا تاثيرا تضرييا انتهينا انتهينا للعبارة للعبارة من العباره نبدا راح نقرا نقول بعد العباره صعبه مقصود هذا هذا شوفوا قال وعلى هذا روح الروح وعلى هذا اتضح معنى العلميه هنا هنا فريقي فزق تحتنا هنا شوفوا فإن المراد من العلميه هو هذا المراد أن العنوان بنفسه هو تمام وابعد عباره موضوع حكم العقلاء بالحصر او الاطلاق وان المراد من الحصر أن العنوان لو ظلّي وطبعا يكون داخلا تحت أقوى فيما هو في بحكم العقلاء بالحسنة والقبح ها ها وليس المراد التبكث وليس العلم ما هو معروف من معناهما معروف وليس؟ كيف ننصق الفلسفة؟ كيف معنى هذا؟ أنه بلعنى التأثير المدينة واضح حيث واضح. ما لهذا المعنى؟ فإنه من البديهي انه لا علية ولا اقتباقة لعناوين الأفعال لا علية لأي معنى؟ لا يعنى؟ لا علية معنى التأثير والإزالة لا علية لهذا المعنى فإلا من باب عليه الموضوح لمصبوه يعني الافعال لا عينيه لها في الايجاد والتاثير والتحويل نعم عينيتها من باب عينيه الموضوع للمقبول فقط وعينيه الافعال لا يعني, يعنى هي تمام فقط تمام ان الفعل هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحكمه فعليّة الأفعال بهذا المعنى فقط ما ضي واضح لا بهذا المعنى فقط وليس بمعنى التحرير ولا بمعنى التفكير شيخنا واضح شيخنا شيخ الشيخ شيخ. شيخ. انا خلاص شيخ عمر انتم مرض ان هذه الجلسه لا شيء راجل ما بده شيء اجي اقصف طيب هي ما قاعده من سيرخوا السخطه لاورد الخبز الحمد لله هي ما ناقصه شايفنا قبلين لنا كثير اظنيريا هي وايشنا واضح شايفنا واضح في المكتب واضح الحمد لله الاهنا من بحث الاثور قرش علي حتى في اللي صار وينتهي ان شاء الله هذا شاء الله ما ادري والله اللهم اني اغاث